اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا و أ ن ت تجعل ا ل ح ز ن إ ذ ا شئت سهلا اللهم أ ط ل ق أ ل س ن ت ن ا ب ت ل ا و ة كتابك المعظم وكلامك المطهر و ر ز ق ن ا ت ل ا و ة ص ح ي ح ة ف ص ي ح ة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 ق ص ي د ة ا ل إ م ا م الطيبي في التجويد المسماه المفيد في التجويد وكنا قد ب د أ ن ا ب ا ل أ م س الكلام على مراحل تدوين ا ل ق ر آ ن العظيم وبينا ب أ ن ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى كانت ب د ا ي ة التدوين أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم وبحضوره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ما تيسر من خطع ا ل ك ت ا ب ة في ذلك الزمان ثم بعد ذلك في زمن سيدنا أ ب ي بكر قام سيدنا زيد بن ثابت بجمع تلك القطع بشروط قد قلناها ب ا ل أ م س وتفريغ تلك ا ل ك ت ا ب ة في صحف عرفت صحف ا ل ب ك ر ي ة أ و ص د ي ق ي ة بقيت عند سيدنا أ ب ي بكر ف ت ر ة خلافته ثم بعد و ف ا ة سيدنا أ ب ي بكر انتقلت ل ك الصحف الى أ م ي ر المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعد استشهاده رضي الله تعالى عنه و رحمه الله صارت تلك الصحف عند ابنته ا ل س ي د ة ح ف ص ة بنت عمر أ م المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الطبيعي أ ن تكون عند أ م ي ر المؤمنين الجديد وهو من سيدنا عثمان لكن سيدنا عثمان حيي رضي الله عنه وعرف بالحياه و ا ط م أ ن على أ ن تلك الصحف في ايد ا م ي ن ة فهي عند بنت عمر وهي عند أ م المؤمنين ف أ ب ق ا ه ا عندها وفي خ ل ا ف ة عثمان اتسعت ر ق ع ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ووصلت الفتوحات إ ل ى حدود روسيا ا ل م ع ر و ف ة اليوم إ الى ل ى د و ل ة ازربيجان يقال ازربيجان ويقال أ ز ر ب ي ج ا ن يقال هكذا يقال هكذا <تصفيق> و إ ل ى أ ر م ي ن ي ا ب ل د ة أ ي ض ا ج م ه و ر ي ة م ع ر و ف ة اسمها أ ر م ي ن ي ا سبحان الله العظيم أ ه ل ازربيجان ان ي ه ذ ا بين قوسين دخلوا ا ل إ س ل ا م و أ ك ر م ه م الله تعالى ب ا ل إ س ل ا م من ذلك الزمان وأهل أ ر م ي ي ن المهم ما د خ و ا اللحظة سبحان الله فهذه الهداية إلى هذه فهذه يعني ن من ح ة ا ل ل عز وجل وسر ن سبحانه أسراره و ت عند ا المهم ل ى ع فتح أ ر م ي ن ي ا واذربيجان التقى هناك جيشان من جيوش المسلمين جيش آ ت من الشام وجيش آ ت من العراق الذي أ ت ى من الشام تعلم أ ف ر ا د هذا الجيش القراءة من طلابي سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه الجيش القراءة طلابي سيدنا الدرداء ا ل أبي رضي من و آ تعلم ي من ا ل ر ا ق ت ع أفراد هذا الجيش ا ل ق ر ا ء ة من طلاب سيدنا ع ب د ا ل ل ه بن م س ع و د ومن س ي د ن ا عبد الله بن مسعود بن الله رضي الله عنه وأنتم تعلمون بأن ليسوا على درجة واحدة من الوعي وليس واحدة بأن النا من على على ليس درجة درجة من ق د ر ة الحفظ فهناك وكان معهم في الفتوحات صحابي من أ ص ح ا ب رسول الله الفطناء وهو سيدنا ح ز ي ف ة ابن اليمان سيدنا ح ز ي ف ة له مزايا ع د ي د ة من ج م ل ة مزاياه أ ن ه كان يقول كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر م خ ا ف ة الوقوع فيه فنظره بعيد ودائما يحسب الاحتمالات ا ل أ م ر الثاني أ ن ه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الصحابي كان في تلك ا ل ب ق ع ة مع الجيوش التي تفتح تلك البلاد البعيده ة فسمع يتخاصم مع بعض ع ب ض الجندي م أحدهم وأتموا والعمرة الآخر يقولوا يقرأوا أحدهم فيقول الحج فيقول للبيت فيقول له الآخر لا و أ ت م ا ل ح ج و ا ل ع م ر ة لله ف ي ق و ل ا ل أ و ل ب ل ق ر ا ئ ي صحيح ة يقول ب ل ق ر ا ء ئ ي ص ح من ق ر ا ء ت ك و ا خ ت صمو ا و ك ا د و ا يقتلون ت ف ه ا ل ه ذ ا ا ل أ م ر سيدنا ح ز ي ف ة ب ن اليمان وقلت لكم هو معروف ببعد النظر ه ا ل ه ه ذ ا ا ل أ م ر و خ ح ف من أ ب ع ا د ه ا ل م س ت ق ب ل ي ة فركيبا واتى أ ت ى ل المنورة م د ي ن ة ر الأمر قطع وهذا هو والخطورة وصل الهائل الذي المستقبلية أدرك أبعاده والخطورة المستقبلية ماذا يمكن أن يحدث يمكن إ المدينه ة فقال لسيدنا عثمان أدرك ذ المنوره أ قبل أن يختلف اختلاف ه و ا ل ساله ي د ن عثمان أ عن السبب فحكى له ماذا سمع قبل أ ن أ ق و ل لكم ماذا حدث ليتصور كل واحد منكم أ ن ه هو عثمان بن عفان ك لو ا مننا الآن يتصور أنه أنا عثمان بن عفان ح د أنه بن لو يتصور كنتم مكان سيدنا عثمان ماذا تفعلون إ ث ن ا ن من المسلمين في أ ق ص ى ا ل أ ر ض يختصمان في ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن فيقول أ ح د ه م ا و أ ت م ا ل ح ج و ا ل ع م ر ة للبيت ويقول الاخر بل و أ ت م ا ل ح ج و ا ل ع م ر ة لله كيف نرحل هذا الموضوع سيدنا عثمان الله عنه اراد ل ل ه يغضى أ ن يعيد المسلمين إ ل ى النص الموثق النص ا ل ما و ق م هو المتوفر ب أ ي د ي المسلمين في ذلك الزمان من ا ل ق ر آ ن المكتوب الصحف ا ل ب ك ر ي ة الصديقيه من أ ي ن منسوخه ا من القطع ا ل ن ب و ي ة في أ و ث ق من هيك ما في أ و ث ق من هيك شو مكتوب بالصحف و أ ت م ا ل ح ج ه و ا ل ع م ر ة لله إ ذ ن هذه البيت مو م ظ ب و ط ة سهو غلط سمها ما شئت المهم ا ل موثق شو هو و أ ت م ا ل ح ج ه و ا ل ع م ر ة لله طيب هذه ا ل م س أ ل ة حدثت في أ ر م ي ن ي ا و أ ذ ر ب ي ج ا ن و ب ق ي ة البلاد كل يوم بده يطلع ل ن ا واحد ي خ ت ر ع له شي كلمه ة ف... الله ي ض ع ن ه سيد عثمان دعا زيد بن ثابت وهذه هي ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة التي ي أ ت ي فيها سيدنا زيد بن ثابت ليكون له الدور العظيم في توطين ا ل ق ر آ ن العظيم وتمكينه في ا ل أ ر ض كتب الوحي لرسول الله كتب كتابة وتفريغ بكر وتفريغ أبي الوحي ثانية وأعاد القطع الزمن وها هو الآن للمرة الثالثة للمرة هو في مرة يدعوه سيدنا عثمان فيقول يحضره ويقول ا ل س ي د ة ح ف ص ة أ ر س ل ي لنا الصحف ا ل آ ن صار في ض ر و ر ة أرسلي ل ننسخها ا الصحف ن ثم نعيدها إ ل ي ك ف أ ر س ل ت الصحف وشكل عثمان رضي الله عنه ل ج ن ة كلهم ممن يجيد ا ل ك ت ا ب ة من قريش ورئيس ا ل ل ج ن ة مين سيدنا زيد بن س ا ب ب وطلب منهم أ ن ينسخوا من الصحف ا ل ص د ي ق ي ة نسخا إ ذ ن عم تشوفوا كيف التسلسل يا شباب ل أ ن هذه ا ل م ن ط ق ة ش ا ئ ك ة في كتب علوم ا ل ق ر آ ن هذه ا ل م ن ط ق ة ش ا ئ ك ة وبعض المؤلفين أ ط ل ق لخياله ي العنان في أ ن يتصور ما الذي جرى فبعضهم قال إ ن عثمان جمع ا ل أ م ة على حرف واحد ولغى ايش س ت ة أ ح ر ف من الحديث الذي قالوا فيه ا ن ز ل ا ل ق ر آ ن على س ب ع ة أ ح ر ف ق ر آ ن هذا حديث صحيح ما عليه كلام لكن ما بلغنا ان رسول الله شرحه ثابت قطعا ان رسول الله قال انزل القران على سبعه احرف كلها شاف كاف ف ق ر ؤ كما علمتم ان الله يامرك ان تقرا امتك القران على سبعه احرف روايات عديده وكلها تصل الى درجه الصحه وفوق الصحه لكن ما بلغنا ان رسول الله شرح هذا الحديث ف ي أ ت ي بعض المصنفين من المسلمين يطلق لخياله العنان يقول إ ن عثمان أ د اشفق على ا ل أ م ة وخاف عليها ف أ ل غ ى س ت ة أ ح ر ف و أ ب ق ى إ ي ش حرفا واحدا وهو حرف قريش يا سبحان الله ومن أين له هذه الصلاحية أن يلغي ستة أحرف؟ يعني ربي يبيح للأمة وعثمان يلغي الحديثون يغيروا أيام سبحان الله وعثمان ساداتنا الصحابة لا حرفا واحدا ستة رسول أحرف ومن أن أن من له للأمة على الله هذه ودائما يقول كيف تفعلوا شيئا لما يفعلوا رسول الله يلغي س ت ة أ ح ر ف ثم هل أ ن ت م أ ص ل م و ا يا علماء متفقون على ما هي ا ل أ ح ر ف اختلف العلماء في هذا الحديث على أ ر ب ع ي ن قولا بل أ ك ث ر واحفظوا هذه ا ل ق ا ع د ة يا شباب ك ث ر ة ا ل أ ق ا و ي ل في الشيء الواحد تعود عليه ب ا ل ج ه ا ل ة لا تعود عليه بالعلم يعني لما يكون عندي لفظ اختلف العلماء فيه على أ ق و ا ل ك ث ي ر ة هذه ا ل أ ق و ا ل تعود على الشيء بالعلم ولا ب ا ل ج ه ا ل ة بالجهاله ما المراد شرعا ضعنا أ ر ب ع ي ن قول لكن أ ح ل الله البيع وحرم الربا هل اختلف فيها العلماء إذن بإجماع لكن أربعين القول الواحد يعود على الشيء بإيش؟ بالعلم لا يعود عليه بالجهالة الربا حرام بإجماع الأمة والبيع حلال ما الأحروف على عليه قول على يعود يعود هي أ غ ل ب العلماء على أ ن ه ا لهجات لعندهن الكلام مقبول بعد منها تدخل بعضهم فقال هي ل غ ة فلان وفلان وبني غسان و ب ن ي أ س ا د طميقة ن ه م وغسان ا ج ت ه ه د م ليس ل وأبقى الواقع قريش أيضا هذا ل الواقع ل الواقع ا ل و ا ق ع يكذف هذا الكلام هذا ا ل ق ر آ ن والقراءه م ل ي ا ن ة بحروف ليست على لسان قريش قريش لا تميل قريش ما عندها إ ي م ا ل ه لا صغرى ولا كبرى يقولون و الضحى والليل اذا سجى ما ودعك طه ا ا ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن ما يقولون طيه ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقي ولم, ولم يلغها ي عمل عثمان سبهت كيف قريش تبديل ل ه ب ز الساكن قريش تقول يؤمنون ولا تقول يؤمنون أ ب د ا وثلاثة شو يقولون يؤمنون القراء ارباع ف إ ذ ا قول من قال إ ن عثمان أ ل غ ى س ت ة أ ح ر ف واقع أ حرفا واحدا وهو حرف قريش م م ح ا و ل ة من ذ لرسم ك المصنف المسلم ل ص و ر ة في ذهنه عما جرى بس م ح ا و ل ة ت ف س ي ر ي ة ليست م ل ز م ة لنا ن ق ر أ ه ا ومانا ملزمين ب أ ن نعتقد هذا الكلام طالما بين أ ي د ي ن ا مراحل و ا ض ح ة غ ا ي ة الوضوح قلت لكم ب ا ل أ م س أ و ل م ر ح ل ة كتب ا ل ق ر آ ن أ م ا م من رسول الله ب أ ب ي و أ م ي ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة ك ت في زمن سيدنا أ ب ي بكر من أ ي ن كتب من ا ل ر أ س من الحفظ من القطع ا ل ن ب و ي ة طب ا ل آ ن سيدنا عثمان يريد أ ن ينسخ هل قال لزيد ي من حفظك ومن حفظ هؤلاء ا ل ل ج ن ة اجلسوا فاكتبوا أم قال أ ر س ل ي إ ل ي ن ا الصحف لحفصه بنت عمر ننسخها إذن العملية عملية شو نسخ فقام سيدنا زيد بعتلك د ا ل ل ج ن ة بنسخ ع د ة نسخ من الصحف ا ل ص د ي ق ي ة و أ ر س ل سيدنا عثمان إ ل ى كل مصر ك ل م ة مصر في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة معناها تجمع بشري كبير م د ي ن ة كبيره ة يعني ب س م و ا وجمعها أمصار تبهنا مصر كيف؟ وهي م ص ر و ف ة نقول إ ل ى كل مصر أ م ا مصر ا ل ب ل د المعروف فهي م م ن و ع ة من الصرف مصر اهبطوا مصر إ ن شاء الله آ م ن ي ن ف أ ر س ل سيدنا عثمان رضي الله عنه إ ل ى ا ل ك و ف ة ن س خ ة و إ ل ى ا ل ب ص ر ة ن س خ ة و إ ل ى دمشق ن س خ ة و إ ل ى اليمن ن س خ ة و إ ل ى م ك ة ن س خ ة و إ ل ى البحرين ن س خ ة و أ ب ق ى في ا ل م د ي ن ة نسختين ن س خ ة لعموم المسلمين ينسخون منها و ن س خ ة عنده باعتبار أ ن ه أ م ي ر المؤمنين لابد أ ن تبقى ن س خ ة يعني ل ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ق ر آ ن فرضا هذه النسخ صار لها شيء فلذلك في ا ل م د ي ن ة كان ما يسمى بالمصحف العام والمصحف الخاص المصحف الخاص هو الذي سال دم عثمان رضي الله عنه عليه لما قتل رضوان الله تعالى عليه في الفتنة التي حدثت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا ولا إلا بالله حول قوة حدث أ ر س ل مصحفا و أ ر س ل مع كل مصحف قارئا نلاحظ ي ن كيف دائما ا ل ك ت ا ب والنطق متلازمين و أ ر س ل مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس بما في ذلك المصحف إ ذ ن نر ى على ا ل ل و ح ة هذه هي ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة نسخ ع د ة مصاحف من فين من الصحف ا ل س ا ب ق ة من هي ا ل س ا ب ق ة صحب ا ل ب ك ر ي ة الصديقيه زمن عثمان رضي الله عنه ا ل آ ن صار بعيد المسلمين في ا ل أ م ص ا ر مصاحف م و ث ق ة قال عثمان رضي الله عنه وأعلم للمسلمين اعرضوا ما ب أ ي د ي ك م من ق ر آ ن مكتوب على هذه ا ل ا المصاحف ا ل م و ث ق ة فما وافق ف أ ب ق و ه وما خالف فحرقوه خلص هذا مو موسق وفي ا ح د عنده وتكون الجبال كالصوف عندك مكتوب وتكون المصحف الذي ارسله عثمان شو م كالعهن ت و ب ك المنفوش خلص احرق هذه ت ل فلان ه ا ف الاخر م كالعهن ت و ب عنده ك المنفوش ابقها انتبهت بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ط ف أ سيدنا عثمان رضي الله الفتنة عنه هذه الفتنة وليس ث م ة طريق أ ف ض ل منها على ا ل إ ط ل ا ق لذلك قلت لكم ليتصور كل و الديكم ح د منكم عثمان أنه أ هو طريقه افضل من هذه ا ل ط ر ي ق ة ل إ ب ق ا ء و ح د ة ا ل أ م ة و ا ل م ح ا ف ظ ة على كتاب الله عز وجل من التغيير والتبديل من هنا كان سيدنا علي رضي الله عنه ي ق و لو ل وليت من أ م ر المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع لصنعت ما صنعت ل أ ن ه ما في أ ر ق ى من هيك ولا طريقه احسن من, من هذا ل ل م ح ا ف ظ ة على النص ا ل ق ر آ ن ي من أ ن ي ط ر أ عليه التغيير والتبديل طيب ا ل آ ن صار عندنا مصاحف وصار المسلمون ينسخون من تلك المصاحف ا ل أ م ه ا ت وكل مصحف من هذه المصاحف اسمه ل م ص ا ا ح ف مصحف إ م امام س ه مصحف إمام ل أ ن ا ل إ م ا م من هو ا ل إ م ا م هو الذي يقتدى به كل من يقتدى به فهو إ م ا م إ ن ركع ا ل إ م ا م ركعنا و إ ن سجد سجدنا فنحن نتبعه فلما كان المسلمون يتبعون هذه المصاحف و لا يخالفونها ث م ي كل مصحف منها بالمصحف ا ل إ م ا م لذلك إ م ا م ن ا الجزري رضي الله عنه ماذا قال واعرف لمقطوع وموصول واتى في المصحف ا ل إ م ا م فيما قد أ ت ى في المصحف ا ل إ م ا م ا ل إ م ا م هذه ص ف ة ل مين للمصحف كل مصحف أ ر س ل ه عثمان فهو مصحف إ م ا م بخلاف بعض النسخ التي يتداوله الناس يقولون في مصحف ا ل إ م ا م إ ذ ا قلنا مصحف ا ل إ م ا م صار مضاف ومضاف إ ل ي ه وصار ا ل إ م ا م هون مين سيدنا عثمان بن عفان قد يقتصر الفهم على مصحفه الخاص الذي أ ب ق ا ه لنفسه وليس ا ل أ م ر كذلك المصحف الإمام يعني المصاحف ح ف ل ل إ م م م ا ا ا يعني ص ا ل أ ئ م ة التي أ ر س ل ه ا سيدنا عثمان الى البلدان هذه المصاحف صارت ب أ ي د ي المسلمين وصار الناس ينسخون منها ويعرضون عليها مصاحفهم لكن تفضل الله عز وجل على هذه ا ل أ م ة تحقيقا لوعده جل جلاله و إ ن ا له لحافظون تفضل على الأمة بعدد من العلماء أ م ث ا ل سيدنا ح ز ي ف ه بن اليمان في بعد النظر في بعد النظر ظهر علماء في ا ل م ئ ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة قالوا لعل هذه المصاحف ا ل أ م ه ا ا ت ل ع ث م ا ن ي ة يطرا ع ن ي ي عليها شيء من ع و ا د الزمن لعل بعضها يحرق بالغلط يا اخي محطوط في خ ز ا ن ة نسي الخازن ا ل ش م ع ة أو نسي ا ل فاحترق ن و س ف ا المكان فاحترق معه إ ي ه افرض أ ن عواد الزمن عدت على هذه المصاحف افرض أ ن ا ل د و د ة ب د أ ت ت أ ك ل منها ما يسمى بالارض أ ر ة الدودة التي تأكل الكتب تأكل ف أن أو الأخرى أدوات كان هناك أدوات التصوير الموجودة في عصرنا لو كانت موجودة كان صور من مثلا سمح هجم المصاحف ما ما وما الموجودة موجودة مصحف لا الله على تلك على الكتب الحل التصوير لو كل عدو فعد يعد صور شيء إيش؟ في نسخان وارسلوها في البلدان خلاص معت في خوف ف ل ج أ و ا إ ل ى ما يلي قالوا إ ن المكتوب ة في هذه المصاحف واحد من اثنين إ م ا موافق لما اعتاده الناس من ا ل إ م ل ا ء و إ م ا مخالف صح ولا لا هلا مثلا إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين هل كتبت في المصحف ب ط ر ي ق ة م و ا ف ق ة لما نكتبه نحن أ م ب ط ر ي ق ة م خ ا ل ف ة موافقه ولا حرف فيها مخالف لكن ك ل م ة العالمين كتبت من غير أ ل ف ن ط و ي ل ة نحن نكتبها كيف العالمين في المصحف كيف مكتوبه ة كاف ل لا ك ت ا ب ريب ي ه ا ل ك تاء ب كيف ك م ت باء وليس لها أ ل ف ط و ي ل ة إ ذ ا قالوا ما كان في المصحف موافقا لما اعتاده الناس من الاملاء هذا لا إ ش ك ا ل عليه لو أ ن المصحف هذا تلف نعرفه كيف نكتب هذه الحروف لكن ا ل م ش ك ل ة تكمن في الحروف التي غير موافقة خالف فيها خط المصحف خط الناس لذلك ب د أ و ا يجمعون تلك الكلمات التي خالف خطها في المصحف ما اعتاده الناس من الإملاع ثم بعد أن جمعوها بدأوا يبويبونها ما معنى التبويض يضموا النظير إلى النظير في يعني من ثم معنى بعد أن أن هذه الكلمه ة ما و ض ع ا حذف منها أ ل ف ا ل أ ل ف م ن ط و ق ة ولكنها في الخط م ح ذ و ف ة مثل ك ل م ة العالمين مثل كلمة الكتاب مثل كلمة الرحمن فجمعوها ثم قالوا باب ما حذفت من ا ل أ ل ف عظيم طيب جمعوا كلمات أ خ ر ى كتبت بواو و ا ح د ة وحذفت منها واو مثل ووريا مثلا او ك ل م ة ايش د ا و د ليسوءوا وجوهكم فقالوا باب ما حذفت منه الواو باب ما حذفت منه الياء و أ ح ي ا ن ا وجدوا العكس وجدوا حروفا م ك ت و ب ة ولكنها لا تنطق باب ما زيدت فيه ا ل أ ل ف مثل ا قالوا في التفريق مثلا ل أ ذ ب ح ن ه فيها ألف ز ا ئ د ة لشيء التي تكلمنا عنها ب ا ل أ م ب ا ب م ا الواو زيدت فيه الواو باب ما زيدت فيه الياء وهكذا باب ما كتب مقطوعا باب ما كتب موصولا باب ما كتب بالتاء من هاءات ا ل ت أ ن ي ث مثل ش ج ر ة و ر ح م ة ونعمه ا ل أ ص ل فيها أ ن تكتب ايه ب ا ل م ر ب و ط ة لكنها كتبت في بعض المواضع بالتاء ا ل م ب س و ط ة على ل ه ج ة بعض العرب كل ذلك دون وكتب فظهر عندنا مؤلفات جمعت ما خالف فيه المصحف العثماني خط الناس ما اعتادوه من ا ل إ م ل ا ء طبعا لما نقول المصحف العثماني من باب ن س ب ة الشيء إ ل ى الامر به كقول الناس بنى ا ل أ م ي ر المسجد أ و بنى ا ل أ م ي ر ا ل م د ي ن ة هو ما بنى شيء لكنه أ م ر بالبناء فهنا عثمان رضي الله عنه هو الذي أ م ر ا ل ل ج ن ة بهذا الفعل فلذلك نسبت المصاحف اليه فقالوا المصاحف إليه نسبت العثمانية. المهم ع ث ا ا ن ي ة ل م هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة نراها على ا ل ل و ح ة ك ت ا ب ة المسلمين ل ن س خ لا تحصى من ا ل م ص ا ح ب ا ل س ا ب ق ة و ا ل م ر ح ل ة الخامسه ة ظ و وهو لو لو خوف ر القرآنية رسم ظهر رسم صار مؤلفات ما يسمى بإيه؟ بعلم رسم المصاحب ظهر عندنا علم اسمه إيش يا شباب؟ علم رسم المصاحب ما الكتابة الآن صار لو ضعت تلك الصحف تليفت في خصائص عندنا يا شباب تضبط ضعت عدت بإيه أيش نستطيع من خ ل ان ل المؤلفات هذه أ نكتب مصحفا مطابقا م ئ ة ب ا ل م ئ ة للمصاحف التي أ ر س ل ه ا عثمان رضي الله عنه إ ل ى ا ل أ ي ص ى وسبحان الله ما خاف منه ع ل م ا ؤ ن ا حدث ا ل آ ن في هذه ا ل ل ح ظ ة التي أ ن ا و أ ن ت م فيها ليس ثمه على وجه ا ل أ ر ض مصحف عثماني فيما نعلم هناك مصاحف ق د ي م ة جدا تعود إ ل ى ا ل م ئ ة ا ل أ و ل ى ويدعي بعض الناس أ ن ه ا ع ث م ا ن ي ة من باب جلب ا ل أ ن ظ ا ر ولكن بالبحث والتدقيق ليست عثمانيه ة م ن ا سراي في اسطنبول ومنها مصحف موجود في طاشقند قريب من الإمام البخاري مصحف قديم يعود إلى المئة الأولى ولكنه ليس عثماني ويقال إن في مسجد الحسين في القاهرة أيضا مصحف قديم يعود إلى القرن الأول وكلها يقال إن عليها أثر الدم مصحف موجود متحف مصحف موجود من مرقد مصحف قديم مسجد مصحف قديم في في في في في كيف يعود ولكنه يعود قريب ليس يعني انتبهت طبق أثر إن إن إلى إلى ب ي ص ي ر ن و ع من اللعب يريد ع ن ي ي ي ب ص الناس ب ب ان ا ل أ ظ ا ر ممكن يدبح د ج ا ج ة ويخلي دمها عليه يقول يا اخي هذا المصحف شو ها شوف أ ث ر الدم لكن بتحليل الورق هذا الكلام الذي أ ن ق ل ه لكم عن الدكتور صلاح الدين المنجد حفظه الله كان مدير معهد المخطوطات التابع ل ج ا م ع ة الدول ا ل ع ر ب ي ة في القاهره ة يقول ذ ه المصاحف وصاحب قديمة وبتحليل ورقها وحبرها تبين أ ن ه ا ليست ع ث م ا ن ي ة و إ ن م ا هي قديمه لكن ليس لها نفس صفه ة العثمانية المصاحف والمصحف التي ن و ت ر بين أيديكم المصاحف آ ن ط ا بالمئة ب ق مئة م ل ل العثمانيه ة ك ت ب علماؤنا على بعض المقنع عمر خلال هذه الكتب التي ترونه على الشاشة لأبي الداني المحكم المصاحف من أسمائها ككتاب المقنع لأبي عمر الداني وكتاب ترونه نقطة هذه في والطراز في ضبط الخراز وعنوان الدليل وكتاب م ر س و م الخط و ك ت ا ل ع ق ي د ة أ ت ر ا ب القصائد ا ل إ م ا م الشاطبي وكتاب سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين ل ع ل ا م ة الضباع إ ل ى غير ذلك من تلك الكتب ف ج ز الله سادتنا العلماء الذين سهروا على حفظ الدين وحفظ ا ل ق ر آ ن العظيم عنا جزاهم عنا كل خير بهذا نكون قد تكلمنا على الجانب ا ل أ و ل من تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ة ا ل ق ر آ ن العظيم ونحن مازلنا في البيت الذي يقول فيه ا ل ط ي ب و أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن نورا للملا أ م ا الجانب ا ل آ خ ر يا شباب وهو الجانب الصوتي فقلت لكم ب ا ل أ م س إ ن ا ل ق ر آ ن العظيم أ ن ز ل ه ربنا عن طريق جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ب ك ي ف ي ة اسمها الوحي ودائما ت أ م ل ك ل م ة على قلبك وليس على سمعك ي على ن ي ع روحه الشريفه ة مباشرة ر على و ح الشريفة م ب ا ش ر ة كان ينزل عليه ا ل ق ر آ ن العظيم ب أ ل ف ا ظ ه ومعانيه و أ س ر ا ر ه و أ ن و ا ر ه وظاهره وباطنه و أ ح ك ا م ه وهو يعطي ا ل أ م ة ما أ م ر بتبليغه ص لذلك ى الله عليه وسلم ل كان يعاني ش د ة ب أ ب ي و أ م ي من نزول الوحي ا ل س ق ي ل عليه بينما لما كان يتلفظ هو صلى الله عليه وسلم بفمه الشريف بالفاظ ف م ه ش ر ي ب أ ل ف ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ح ا ب ة يسمعون ما كانوا يعانون ش د ة ا ل ص ح ا ب ة كانوا يعانون ش د ة من اللي كان يعاني ا ل ش د ة رسولنا صلى الله عليه وسلم فساداتنا ا ل ص ح ا ب ة كما أ س ل ف ت ب ا ل أ م س تلقوا ب ا ل آ ذ ا ن ه م أ ص و ا ت ا ل ق ر آ ن العظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ ع ا د و ه ب أ ف و ا ه ه م ف أ ق ر ه م أ و صحح لهم وهكذا بعد هذه المرحله ة الصحابة العملية قام سادتنا الصحابة بنفس العملية مع الجيل الذي مع لنفس د ب ع م مين جيل نرى هنا على جبريل العظيم وسلم ومعانيه ما وهو اللوحة هنا الله عليه بألفاظه جيل جيل جبريل التابعين على بالقرآن على قلب صلى الله عليه وسلم ومعانيه وكل ما يتعلق نرى نزر الثانية المرحلة به تلقى ا ل ص ح ا ب ة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ق ر آ ن و أ ع ا د و ه أ م ا م ه حتى أ ق ر ه م عليه أ ق ر ه م ب ك ل م ة هكذا أ ن ز ل التي تكلمنا عنها ب ا ل أ م ر ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة نقل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم القران إ ل ى من بعدهم ب ا ل ط ر ي ق ة نفسها ا التلقين وهكذا طريقة ي وصل ل حتى ن إ يعني حديث معروف واعيده عليكم ل أ ن إ ع ا د ت ه فيها طرب وهي أ ن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقرئ رجلا ب ا ل ك و ف ة ف ق ر أ الرجل إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين لم يمد ا ل أ ل ف في الفقراء ولم تكن القواعد قد قعدت واستنبطت من ا ل ت ل ا و ة ا ل ن ب و ي ة لكن سيدنا عبد الله بن مسعود شعر أ ن ا ل ق ر ا ء ة فيها إيه خلل فقال للرجل ما هكذا أ ق ر ا ن ي ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة فقال الرجل كيف أ ق ر أ ك ه ا يا أ ب ا عبد الرحمن فقال أ ق ر ا ن ي ه ا إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين فمد صوته في الفقراء وهنا لنا أ ن ن س أ ل هل تغير معنى هذه ا ل ك ل م ة لما لم يمدها الرجل الفقراء لو قلنا للفقراء والمساكين أو والمساكين قلنا للفقراء والمساكين هل تغير المعنى ما تغير المعنى ومع ذلك لم يرضى سيدنا عبد الله بن مسعود من ذلك الرجل أ ن يقصر هذا المن فكيف لو تغير المعنى؟ كيف حرفا كيف كانت تغير لو المعنى لو أبدل هذا الرجل تمهت بآخر هذا هنا من دقة اريد ل ص ح ا ب ة ض و ا الله ن ل ع ه وهكذا م من ب ع ه م من أ ش ي ان خ الفت و ع م م ا ا ا ا ئ ن إذن ل ح ظ ألفاظ ة على القرآن الكريم م من ت خ ل انتباهكم ل الدقة الحروف هذه وعدم أريد تغيير أ أ ل ف ا ن ت إ ل ى شيء العرب في زمن ا ل ن ب و ة و أ ر ج و أ ن تستوعبوا مني هذا الكلام جيدا كانوا مثل حالهم اليوم العرب في زمن النبوة مثل حالهم اليوم قبائل زمن مثل مثل في بني فلان و ب ن ي ف ل ا ن ك ي ف ا ل آ ن م ث لك ا ب سكان مثلا شمال ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة سكان وسط ا ل م م ل ك ة سكان جنوب ا ل م م ل ك ة سكان اليمن سكان عمان سكان الكويت إ ل ى آ خ ر ه هكذا كان وضعهم في زمن ا ل ن ب و ة وكان بينهم ما يسمى ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لكن بينهم أ ي ض ا فروق ل ه ج ي ة وهذه الفروق منها ما لا يؤثر على المعنى ومنها ما يؤثر فلذلك ر ح م ة من ربنا بالعباد أذن لهم بتغيير ا ل أ ص و ا ت على ما اعتادوه مما لا يؤثر يعني يؤمنون إ ذ ا صارت يؤمنون هل تغير معناها بئر إ ذ ا صارت بير هل تغير معناها عليهم إ ذ ا صارت عليهم هل تغير معناها عليهم هل تغير معناها لكن لما تحول مثلا قافا إ ل ى جيم أ و جيما إ ل ى شين هون المعنى شو صار تغير ا ل آ ن معلوم ث ل ا م لديكم من, من اهل العرب اليوم من يبدل القاف ج ي فبدل ما يقول قدام شو بيقول جدام وهذه ا ل م د ي ن ة التي نحن فيها اسمها ا ل ش ا ر ق ة بالقاف ولكن الناس تقولها بالجين فهل هذا يغير المعنى ولا ما يغير يغير نص وإيش كمان المعنى اللهم صل على النبي الكاف إ ل ى شين تغيير الكاف إ ل ى شين هذا أ م ر قط اعطونا مثال لا لا على تغيير الكاف إ ل ى شين مين شال آه سمش. آه سمش شوي سمش تغيير الجيم إ ل ى ياء يا ريال بدل إيش رجل إيش بدل قال لي م ر ة طالب من حضر موت نحن ما تعلمنا علم التيويد ل وقال لي, لي قال لي نحن ما تعلمنا علم وقال لي من ا ت ع ل م اين علم ل ا ت و وقال ي لي د م أ يخرج ن ي حرف اليم فهذه التغييرات لم ينزل بها جبريل أبدا ل أ ن ه ا فيها ت غ ي ي ر ا للمعاني أ ت ذ ك ر و ن لما تكلمنا أمس على اللفظ والمعنى وقلنا ب أ ن اللفظ هو ا ل ك أ س والمعنى هو السائل فتغيير هذه ا ل أ ل ف ا ظ لا يصح يعني من التغييرات ا ل م ع ا ص ر ة تغيير القاف القاف في عصرنا تغير بطرق ك ث ي ر ة فمثلا في بلاد الشام ومصر يقلبون القاف همزه يقول آ ل وقلي والفل والكلام هذا في بعض مناطق فلسطين يقلبونها إ ي ش كافا كال يكولوا كلي ي ع ن و ا ح د مرة عم ي ق ل له ل ث الحرم ن ي ب ا النبوي هذه ق ص ة قديمة من ث ل ا ث ي ي ن سنة كان هناك د و ر و ن ي ب ي ع و ن الزمزم ماء الزمزم ويبيعون الماء ف الحرم و ع د ن ب ض الناس ب ب ي ح ا يعملوا خير بيعطي البائع هذا السقة ا خير بيعطي ك و ا ي س ماء و ن ه ل ريال بيقول له سبل سبل يعني اجعل س ق ة يعطونه يعني عشر ا ا م ا ل ذ ي معك سبيل بيسقي بيصير ب ا ش هو ب ا ل ع ا بريال ا د ة كل كأس بيسقيه ف و ح د من هذول له هذا له قال أعطى ا ش ر ب وسكي قال له شو اشرب وسكي بالحرام اشرب وسكي فلذلك <تصفيق> شو اشرب وسقي فمشكلة إ ا ا بنتغير ح ر تغير و ف ف المعاني فلذلك كل هذه التغييرات الله يسلمكم لم ينزل بها جبريل عليه السلام أ ب د ا و إ ن م ا الذي أ ب ي ح في علم القراءات كما أ س ل ف ت لكم أ م وهكذا ر ل ج ي ة أ أ الفرق بين القراءات التقويه و ا ل ق ر ا ء ة التي لا تصح ا ل ق ر ا ء ة بها نعم قال ا ل إ م ا م ا ل ط ي ب ي رحمه الله بعد أ ن قال و أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن نورا للملا قال هدى به من شاء من عباده موفقا له إ ل ى رشاده ا ل ق ر آ ن العظيم كما تعلمون يا إخوة ه د ا ي ة ل ل ب ش ر ي ة ج م ع ا شمعنت ه د ا ي ة ل ل ب ش ر ي ة يعني يصلح أ ن يكون ه د ا ي ة ل ل ب ش ر ي ة كل من طلب ا ل ه د ا ي ة فيه وجد م ب ت ق ا ه لكن الذي لا ي خ ب ر على ا ل ق ر آ ن ل م يهتدي من هنا قال الله هدى للمتقين هو هدى لكل الناس لكن الذي يستفيد من ا ل ق ر آ ن المتقون هدى للمتقين ثم ا ل ص ل ا ة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أ ح م د ا ثم ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة ل ف ظ ة ا ل أ ص ل في ا ل ل غ ة معناها الدعاء صلى فلان شو يعني دعاء لكنها تنسب في الكلام أ ح ي ا ن ا إ ل ى الله و أ ح ي ا ن ا إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة الكرام فليس معناها الدعاء ل أ ن الذي يدعو مفتقر والله الغني سبحانه وتعالى لما ا ل إ ن س ا ن يدعو ماذا هو فقير ولو ا ل كان غني ما كان دعا ف إ ذ ا سمعنا ص ل ا ة م ن س و ب ة إ ل ى الله قال العلماء معناها ا ل ر ح م ة هو الذي يصلي عليكم شو يعني يرحمكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ملائكته شو يعني لا يستغفرون للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء ر ح م ة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ومن ا ل آ د م ي ي ن ت ض ر ع ودعاء بخير هذه ا ل ص ل ا ة ثم ا ل ص ل ا ة والسلام سرمدا السرمد يعني على الدوام السرمد على الدوام على النبي ك ل م ة النبي هذه ا ل ل ف ظ ة من أ ي ن م ش ت ق ة قيل إ ن ه ا م ش ت ق ة من ا ل ن ب أ أ ن ب ا ينبئ فهو نبي يعني منبئ مخبر ل أ ن النبي مخبر عن الله عز وجل وعلى هذا تحمل ق ر ا ء ة نافع يا أ ي ه ا النبي ء إ ن ا ارسلناك شاهدا يا أ ي ه ا النبي ء جاهد ا ل ك ف ر والمنافقين يعني يا أ ي ه ا المخبر عن الله وقيل النبي م ش ت ق ة من ا ل ن ب و ة نبى ينبو بمعنى ارتفع يقولوا ن ب و ة من ا ل أ ر ض شو يعني نبوة يعني مرتفع من ا ل أ ر ض وقيل النبي مشتق من ا ل ن ب و ة يعني الرفعه ل أ ن النبي مرفوع ا ل ر ت ب ة عن الخلائق من هو النبي في الاصطلاح عند العلماء هو إ ن س ا ن فخرج إيش غير البشر حر فخرج من الرقيق عاقل فخرج م ي ن غير العاقل أ و ح ي إ ل ي ه بشرع خرج م ي ن كل من لم يوحى إ ل ي ه بشرع و إ ن لم يؤمر بتبليغه ليس ولم يؤمر بتبليغه و إ ن لم يؤمر يعني قد يكون أ م ر وقد يكون ما أ م ر هو على الحالتين شو ب يكون نبي لا حبيبي إ ن أ م ر وما أ م ر فهو إيه نبي إ ن أ م ر بتبليغه شو بصير اسمه رسول إ ذ ا نرى على ا ل ل و ح ة الرسول هو إ ن س ا ن ذكر حر عاقل اوحي إ ل ي ه بشرع و أ م ر بتبليغه إ ذ ا من كان رسولا هل يكون نبيا أ ي ض ا نعم طب من كان نبيا هل يكون رسولا قد وقد عرفت شاني قد وقد وضح يا شباب نعم حبيبي كيف ف ي ن يعني إ ن لم يؤمر بمعنى قد يكون أ م ر وقد يكون ما أ م ر يعني مثال انسان معه م ت و س ط ة في شهادات ة م ت و س ط ة ضروري يكون معه ثانويه ة قد يكون م ع قد يكون ثانوية معه معه. إنسان معه معه معه معه م ت و س ط ة و لا معه ا م معه قطعا فالرسول م ت عليه حبيبي ف أ ك ي د نبي لن أ اوحي إ ل ي ه بشرع عرفت كيف وامر بتبليغه النبي الذي ليس برسول اوحي إ ل ي ه بشرع وقيل له اعمل به لوحدك مثل مثلا ما متفق فمت الخضر على القول على القول عليه حبيبنا فكل رسول حبيبنا هو رسول بأنه نبي بأنه نبي نبي وليس كل نبي ي ن رسول في شيء ع ن د العلماء يسموه العموم والخصوص هذا الموضوع يريد ب ا ت ر ك ي ز تعبوا معي ل ح ظ ة و ا ح د ة العموم والخصوص العموم هي اللفظ الذي له أ ف ر ا د كثيرين ا ن ت و ا ا ل آ ن من خلال هذه ا ل ل و ح ة بتعتقدوا مين أ ك ث ر الرسل ولا ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء ل أ ن ه في عندي م ج م و ع ة أ و ح ي إ ل ي ه ا بشرع ولم تامر بالتبليغ وفي عندي م ج م و ع ة أ و ح ي إ ل ي ه بشرع و أ م ر ت بالتبليغ فالقاسم المشترك بينهم جميعا ما هو ا ل ن ب و ة واختص عدد محدود منهم ب إ ي ب ا ل ر س ا ل ة فمن هنا يقول العلماء كل رسول نبي ولا عكس يعني ليس كل نبي رسول فمن ا ل أ ع م للنبي من ا ل أ خ ص الرسول كل واحد معه دكتوراه معه ماجستير طيب كل واحد معه ماجستير معه من ع معه عرفتوا ه دكتوراه ماجستير م ا ل أ ق ل اللي معهم دكتوراه من ا ل أ ك ت ر اللي معهم ماجستير وضحت ا ل ص و ر ة نعم تنبيه ا ل ن ب و ة أ ع م من ا ل ر س ا ل ة فكل رسول نبي و ا ل عكس على النبي الهاشمي ما معنى الهاشمي هو محمد ا بن عبد الله ا بن عبد المطلب ا بن هاشم فهاشم شو بيكون ب ا ل ن س ب ة للنبي عليه الصلاه والسلام جد أ ب ي ه أ و أ ب و جده إ ن قلت هكذا صواب و إ ن قلت هكذا صواب فلما يقال الهاشمي نسبنا لمين ل أ ب ي جده أ و لجد أبيه أبي أجل من ابيه على ا ن ا ل ا هاشم عدنان وعدنان العرب ش م مين من وينتهي نسبه نسب مين نسب هاشم إلى عدنان وعدنان من العرب قطعا كانوا م ر ة في مجلس فذكروا نسبه صلى الله عليه وسلم أ م ا م ه فقالوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وبدا يعد ابن فلان ابن فلان والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت إ ل ى أ ن وصلوا إ ل ى عدنان فلما قالوا ابن عدنان فقال أ م س ك و ا يعني وقفوا هنا كذب النسابون كذب النسابون كذب النسابون واعادها ثلاثا ثم تلا قوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا لان عدنان من نسل إبراه... اسماعيل بن ابراهيم قطعا وجزما لكن ما الطريق الموصله من عدنان الى اسماعيل ان السابون يذكرون طريقا النبي شو قال كذب النسابون وقرونا بين ذلك كثيرا يقول ابن عباس ولو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسميهم لسماهم, لو شاء أن يسميهم لسماهم و ع د ن ا ن من نسل إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عليهما السلام بلا خلاف لهذا الموضوع م ا ف ي خلاف أ ب د ا بين النسابين جاء في الصحيح إ ن الله اصطفى ك ن ا ن ة من ولد إ س م ا ع ي ل صار عند إ س م ا ع ي ل ولد إ س م ا ع ي ل تحت مين ق ب ي ل ة كنانه واصطفى قريشا من كنانه قريش أ ص غ ر من مين من بعد كنانه واصطفى من قريشين بني هاشم وصحها ط ف ا هاشم ن من بني ي بأبي وأمي و ص الحاكم الحاكم من علماء الحديث النبوي الشريف الكبار ف أ ن ا من خيار إ ل ى خيار في روايات ذكرها شيخ ا ل إ س ل ا م زكريا في شرحه على ا ل ج ز ر ي ة يقول ف أ ن ا خيار من خيار من خيار هذا اللفظ بهذه الطريقه ة ما ا و ج د ن ما وجدناه والذي وجدناه صلاة الله قوله فأنا من خيار إلى خيار خيار فأنا من يعني ي ن ت ق د من خيار إ ل ى ق ب ي ل ة خ ي ر ة هذا معنى الهاشمي على النبي الهاشمي أ ح م د أحمد, أحمد بوزن شو أ ف ع ل اسم علم منقول من أفعل التفضيل. يعني شو افعل ل ت ض ي ي ل ن ي التفضيل فلان أ ح م د من فلان ش و ي ع ن ي أ ح م د منه أ ك ث ر حمدا ل أ ن أ ف ع ل تفيد اشتراك أ م ر ي ن في شيء و ز ي ا د ة أ ح د ه م على ا ل آ خ ر في هذا الشيء لما نقول مثلا سعيد أ ط و ل من خالد ما م ع ن ه ا خالد قصير ما كلاهما طويل وزاد ا ل أ و ل على الثاني في هذه الصفه ة ا ن ت ب ن منقول من أفعل التفضيل بمعنى من ا فإذا اسم التفضيل صفاته الحميدة قال تعالى أفعل أحمد يأتي علم ومبشرا من بعد أحمد برسول كثرت اسمه صلى الله عليه وسلم. عن ل ي ه كتاب ع طريق الكتاب السلو قال الطيبي رحمه الله في البيت الخامس و آ ل ه وصحبه ا ل أ ع ي ا ن وقارئي ومقرئي ا ل ق ر آ ن اله الضمير يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ب ي و أ م ي هو وال النبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الصحيح مؤمنوا بني هاشم المطلب نعم بني وبني أو وآله وصحبه الأحرى عبد صحبه على الأصح جمع إ ي ش صاحب ما هو صاحب رسول الله أ و أو الصحابي من هو كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ل ح ظ ة ومات مسلما كل مسلم خرج من ي من لم يسلم ولو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أ ب و جهل صحابي فشر نعم ف ل أ ن ه لم يؤمن لم يسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم خرج من خرج من اسلم ولكنه بقي في بلدته وفي قبيلته فلم ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم فلو أ ن ه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له صحابي ت ب ه ت كيف مثل سيدنا كويس القرني القرني على فكره ها هو القرني منتشر على أ ل س ن ة الناس يقول القبيله ر موجودة إلى الآن القبيلة ي سيدنا اويس م و ج و د ة إ ل ى ه ذ ا ا ل ع ص ر ا س م ه القرني ما؟ بني قرن وليس القرني و لا و ولو لحظة كلمة ولو لحظة م ذ ا ت ف يشترط د لا ي ل ل ص ح ب ة طول ا ل ا ق ا م ة يعني ليس يكون الصحابي صحابيا يصاحب سيدنا النبي مثلا لازم حتى يعني عشر سنين و ل ا خمس سنين لا لا, لا. لو ا ل جاء ع ر ب ي أ س ل م بين يدي رسول الله ثم انطلق فهو ايه、آه. ومات مسلما مات مسلما خرج نسأل الله العافية ولكم من نسأل لنا من الناس الذين ارتدوا فلو كانوا منهم من أن لأنه أسلموا سرب الأفراد الله العافي ولكم فلو فضلوا الصحبة يتخلى لذلك ردة. هذا القيد وضعه العلماء ارتد ارتدوا زاد هذا ارتدوا بعضهم وضعه بعض بعض ورجعوا في غير ردة في بعض ما رجع وفي بعضهم ارتد مرتد ا ج ع بعضهم وفي ا ر ورجع يلي رجع هل يعود له فضل ا ل ص ح ب ة ولا لا قالوا لا يقبل منه ا ل ع و د ة لكن نفاته فضل الصحبه الرفعه وقارئي ومقرئي ا ل ق ر آ ن القارئ هو الذي حفظ ا ل ق ر آ ن عن ظهر قلب وكم صنف هو وهو مبتدئ ومتوسط ومنتهن فالمبتدئ من أ ف ر د إ ل ى ثلاث روايات ق ر أ على أ س ت ا ذ ه كم روايات هذا شو اسمه قارئ ب يكون قارئ حفص وقالون ورش مثلا شو اسمه قارئ هلا ما شاء الله بتلاقي واحد حافظه ع ش ر أ ج ز ا ء وصوته حلو ي س ج ل و له شريط ويكتبوا ب ل ه الشيخ المقرئ مو قارئ لك هو قارئ ما تنطبق عليه ك ب ي ر ع ل ي ه ك ل م ة قارئ كبيره عليه ش و ي ق و ل عنه ف ض ي ل ة الشيخ والمقرئ كمان وهو عمره عشرين س ن ة ليصير عمره اربعين شو بدنا نسميه نعم فالمبتدئ من أ ف ر د الى ثلاث روايات والمتوسط من أ ف ر د إ ل ى أ ر ب ع أ و خمس روايات والمنتهي من عرف من القراءات اكثرها و أ ش ه ر ه ا هذا هو القارئ عند القراء وكل علم ي س أ ل عنه أ ه ل ه ومقرئي ا ل ق ر آ ن المقرئ هو من علم القراءات أ د اداء شعن أ يعني م ع ر ف ة أ د ا ء يستطيع نطقها وتلقاها عن أ س ت ا ذ ه م ورواها ا ش ت كتاب ا من ل س ق ش النشر في العشر اشترى ت التيسير ر القراءة عمر وقعد يقرأ ولا الداني في ف بأبي وقعد و ل ل ه هذا صار مشافهه ق مثقف كيف؟ أما المقرئ تلقاها ر ترى ئ لا مطلع هذا اسمه هنا أما أداءا بده يعني يكون كيف ا ب ا شيخا ذي إثناد المتصل أو ذي أ واجيز ذ إثناد المتصل ورواها مشافهة و أ له أ ن يعلم غيره إ ن كان بهذه الشروط شو صار اسمه مقرئ طبعا وبعد البسمله و ا ل ح م د ل ة و ا ل ص ل ا ة قد نظمت في التجويد بعض مهمات أ وقوله بعض يعني مسائل مهمات لمستفيد يعني لمن يريد الاستفادة يريد و بعض مهمات يدل على أ ن ه لم ينظم كل مسائل التجويد بل نظم في بعض المسائل بخلاف لابد المنظومة الجزارية الجزاري فقد ذكر فيها جل الأحكام عرفت الفرق؟ وبعد قد نظمت في التجويد فيها فقد عرفت في نعم نظمت ما وبعد هو التجويد؟ ذكر قد التجويد في ا ل ل غ ة التحسين يقال في ا ل ل غ ة جود يجود حسن يحسن وفي الاصطلاح عند أ ه ل هذا العلم إ ذ ا قالوا التجويد ماذا يعنون هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف ا ل ع ر ب ي ة وذلك ب م ع ر ف ة مخارجها وصفاتها ا ل ذ ا ت ي ة والعرضية. للحرف صفات ذ ا ت ي ة يعني لا تفارقه مهما تغير وضعه الشين فيها تفشي متى مطلقا لا توجد شين من غير تفشي ش ش و ش ي أ ش كيفما حركت الشين وقلبتها فيها إ ي ش فاذا ص ف ة التفشي للشين ص ف ة إ ي ش ذ ا ت ي ة بينما ص ف ة ا ل ع ر ض ي ة تعرض للحرف أحيانا وتختفي أ ح ي ا ن ا النون م د غ م ة في الواو بعدها متى تدغم النون إ ن جاء ب ع د حرف من حروف ا ل ا ض غ ا م إ ذ ا ص ف ة ا ل ا ض غ ا م للنون صفه شو ع ر ض ي ة فليتفهمنه ب ا ل إ ت ق ا ن من يبغي ق ر ا ء ة على الوجه الحسن قال ا ل إ م ا م ابن الجزري في النشر ط ب ع ا ابن ا ل ج ز ر ي ب ا ل ل ل ن س ب ة ع م ا ل والتجويد ل ق ر ا ا ا ء ت ك إ م البخاري م ا ب ا ل ن س ب ة ل ع ل م الحديث النبوي الشريف ما م ن ز ل ة ا ل إ م ا م البخاري عند المحدثين هو ا ل ر أ س و ب ا ل ن س ب ة إ ل ى أ ه ل ا ل ق ر آ ن ا ل ر أ س عندهم محمد بن الجزري رضي الله عنه قال ا ل إ م ا م بن الجزري في النشر ولا أ ع ل م سببا لبلوغ ن ه ا ي ة ا ل إ ت ق ا ن والتجويد ووصول غ ا ي ة التصحيح والتسديد مثل ر ي ا ض ة ا ل أ ل س ن يعني الواحد شو ي ع م ل يروض فمه والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن مو من عند د أي ح المحسن طب بدك هنا ت ت ى تتلقى بدك ن فم م ا ل ا ل م ح س ن ل ل ت ل ا و يعني فليس التجويد بتمضيغ اللسان عرفتوا يعني أعوذ بالله من لك شو عم تعمل فكروا في تمضيغ تجوز شو شو اللسان ناس بالله الجن هذا من تجويد لك فليس التجويد ب ت ن ض ي غ اللسان ولا بتقعير الفم يعني انه يتكلف هيك ويتنطع ولا بتعويج الفك شوفوا الكلام أ ح ل ى ولا بترعيد الصوت عرفت و الترعيد ا ما هو الهزهزه ذ ه ولا بتمطيط الشد حرف مشدد انك تقعد تمطه الرح ي ا ل ر ا ح م عم تعمل ي ا أخونا قال والله عم جود ولا بتمطيط ي الشد ي ولا بتقطيع ي المد ي عرفتوا شو تقطيع المد ه ذ ه الترقيص ثاني ولا الضار ايش هذا هذا الصوت يلفظ ب ط ب ق ة ص و ت ي ة و ا ح د ة طبقة ولا الضاف طبق عالية إما أ و ط ب ق ة م ن خ ف ض ة المهم نفس ا ل ط ب ق ة ولا بتطنين النونات تطنين النونات مثل تقطيع المد. مثل هؤلاء الذين يتفننون هذه شو بيعملوا؟ يعني يهززون الصوت الصوت القرآن بيرقص المنطوط مط مط الذين بيعملون يعني يهزهزون في فين في عندنا مط في القرآن؟ في المدود وفي فإن مط في عندنا المد هؤلاء بهالأمور الحرف المدود الغنان المدود هذا مثل أسمه هذه فإن شو تقطيع المد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 فاتبع ق ر آ ن ه هذا المقياس ولا ب ح ص ر م ة الراءات ا ل ح ص ر م ة هي البتر والقطع اب رحمن رح يبتر صوت الراء هذه ا ل ح ص ر م ة ق ر ا ء ة تنفر عنها الطباع يعني لو واحد ما بيفهم شي ء بالتجويد اذا حدا عم ي ق ر أ ب ه ا ل ط ر ي ق ة هي يقول لك لماذا عم يعمل هذا يا شيخ والله قراته ء ما بتنسمع يعني رفضها ا ل ز و ق والحس ق ر ا ء ة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب و ا ل أ س م ا ع بل ا ل ق ر ا ء ة ا ل س ه ل ة ا ل ع ذ ب ة ا ل ح ل و ة ا ل ل ط ي ف ة التي لا مضغ فيها ولا لوك المضغ ك أ ن ه حطت افهمه ل إ ي ش ل ق م ة وعم يمضغها ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه ا ل ق ر ا ء ا ت و ا ل أ د ا ء هنا ذ ذهب ا كلام ننتبه إ ل ى أ م ر ا ل أ خ ط ا ء التي يقع فيها تالي ا ل ق ر آ ن الكريم ي انواع شباب أ ا ل أ خ ط ا ء التي يقع فيها تالي ا ل ق ر آ ن أ ن و ا ع ويسمي العلماء ا ل خ ط أ اللحن لحن فلان بمعنى ماله يعني ماله عن الصواب ومنها تسمى ا ل أ ل ح ا ن الموسيقيه ة لأن ف ي ا ت م ي لان ل لماذا ل ل ص و ت عرفت تسمى ا ا أ ح لأن فيها تمييل الصوت ا ب فإذا ى نرى يجانب في المرء الصواب في تلابة القرآن كما نرى على اللوحة اللحن في اللغة الميل على الصواب واصطلاحاً عن ا ل خ ط أ في ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن الكريم وينقسم اللحن في ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن إ ل ى قسمين اللحن الجلي واللحن الخفي اللحن الجلي كما نرى على ا ل ل و ح ة هو خ ط أ يعرض للفظ ل فيخل بالمعنى أ و ب ا ل إ ع ر ا ق يعني لو واحد عم يقرا أ ل صراط الذين أ ن ع م ت عليهم كم واحد يردوه كل الناس يردوه هذا شو اسمه لحنجلي أ خ ل ب إ ي ش أ خ ل بالمعنى لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم ه ذ اخل أ ب إ ي ش أخل ب ا ل إ ع ر ا ب بسم شو م الله ض ا لازم ف إليه هذه مجرورة تكون تباهنا كيف أ خ ل بالاعراب ف إ ذ ا إ م ا أ ن يخل بالمعنى أ و بالاعراب هذا شو اسمه لحن جلي واضح كل الناس يصححون لهذا التالي المخطئ أ ي أ م ث ل ة صراط الذين أ ن ع م ت عليهم طبعا ما بالصح فكسركم اي بدل فكسركم واذكروا إ ذ كنتم قليلا فكسركم في ا ل ع م ي ا ت بعض العميات ا ل م ع ا ص ر ة يبدلون الساء سينا ما ه يقول لك البعيد الله ي ك س ر من امثالك ما بصير اختلف المعنى إ ذ ا كنتم قليلا ف ك س ر ك م سواء كثر هذا كله من, من اللحم الجلي عصا بدل عصا عصا ربك أ ن يبعثك مقاما محمودا ما بصير ف خ م السين وهذه أ ي ض ا ذكرناها بسم الله الرحمن الرحيم بتغيير ا ل إ ع ر ا ب هذا اللحن الجلي طيب اللحن الخفي هو خ ط أ يعرض للفظ ل فيخل بكمال صفاته دون أ ن يخرجه عن حيزه يعني خ ط أ مسوح ذلك بسم الله الرحمن الرحيم رقق مين الراء تغير ب ع ن ى ا ل ك ل م ة ما تغير لكن رونقها وجمالها ذهب ت ب ه ت كيف إ ذ ا يعرض للفظ فيخل بكمال صفاته دون أ ن يخرجه عن حيزه يعني دون أ ن يقوله إ ل ى حرفين اخر نعم سوء العذاب لو ترك ا ل ز ي ا د ة في المد قال سوء العذاب بدا بالطبيعي ب م غ د ا ر ح ر ك ت ي ن اختل المعنى شيء لكن هذا ل ح ن عند القراء غير مقبول لابد أ ن تمد المتصل ل أ ن المتصل لم يرد قصره قط أ ب د ا ولا في ق ر ا ء ة ولا عن أ ح د يقصر المتصل لو واحد قال أ ن ف س ك م أنفسكم, أنفسكم ب إ ظ ه ا ر النون العام عامه الناس ما بيردوا من ي ب يردوا ل ا ويقول له م ا ب ص ي داخلك تخفي النون هنا جاء بعدها فاء لابد أ ن تكون ا ل ت ل ا و ة في مقام التلقي والمشافهه س ا ل م ة من كلا اللحنين لما ب ج ل س طالب ا د ا م شيخ وهذا ا ل شيخ ز ي إ س ن ا د متصل إ ل ى رسول الله ويقول له بدي ا ق ر أ عليه حتى تجيزني يعني معنى شو تجيزني؟ تشهد ج ي ي ز ن ت لي ب أ ن تلاوتي ص ح ي ح ة كيف لازم تكون ت ل ا و ة هذا التلميذ في آ خ ر ا ل م ط ا ا ف خ ل ي ة من, من كلا اللحنين من اللحن الجدي ومن اللحن الخفي ر يكثر ضروري تراعونا طيب هنا سؤال يكسر الحديث عنه ما حكم التجويد في شوي علينا هيك بيّن التجويد هنا عنه هل هو تسهل هو فلحن سؤال والسؤال ما ما مجال الأمور ما حكم حكم ب ا ل ن س ب ة لمخارج الحروف الله يسلمكم الالتزام بها واجب و ا ل إ خ ل ا ل بها حرام مطلقا شو يعني مطلقا يعني مهما كان نوع التالي ل ل ق ر آ ن يعني الباء من الشفتين بصير ت نساويها من غير مكان م ا بصير ت الفا ء من بطن ا ل ش ف ة السفلى مع أ ط ر ا ف ا ل س ن ا ي ا العليا اف ما بصير ت نساويها مثلا ف اف تبان ا ك ي ف الواو و على مثلا اخواننا الاتراك يجعلون صوت الواو في شيء, في شيء من ال ف حتى لما بيكتبوا بلغتهم بيكتبوا في ق و و ل ن ايه فا. فا. فا. شو يعني في ح د ا ت ر ك ي الجارسين في ب ق و و ل ا ي ع ن ي اصلها و يسمون ا ميرفت ا سمعنين ا هذا ا ل ا ي م ر مروه, مروه. مروة الفا ء اصلها واو والتاء ي ق ر ؤ واخذها ن ه بالتاء المبسوطة و أ منهم بعض العرب فيسمون بناتهم م ر ف ت مرفت اصلها مروه ا إ ذ ن هل يصح أ ن نغير مخارج الحروف هل يصح أ ن نقول لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقويم هذا موجود يا أخي هذا موجود ل ل أ س ف الشديد ل ل أ س ف الشديد موجود وفي ه بعض الناس يصرون عليه يسهداهم الله وأصلحهم يصرون عليه ونبهنا أ ص ص ل ح ه م ي ر و عليه و ن لكن في في عند عند نسأل الله العافية ما يصح مين لقنك هذا الصوت مين لقنك القاف تقال تلاوة القرآن في العمية افعل ما شئت لما تتكلم زملائك في بيتك مع أهل بلدتك افعل ما شئت لكن لما تقرأ القرآن بيتك عند عند مين مين أن فيه في في في يصح هذا مع مع تقرأ ما جاب ما ما شئت شئت تقول لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن تحت التكوين هذا الصوت ج ا ء موجود حتى في زمن ا ل ن ب و ة موجود لكنه يقول عنه علماء اللغه لغه رديئه لغة لغة بديئة يعني يسمون قبائل وانتقل عدد منهم مع ع م ر بن العاص لما فتح مصر واستوطنوا ا ل ف س ط ا ط لذلك نجد أ ه ل ا ل ق ا ه ر ة و أ ه ل ا ل إ س ك ن د ر ي ة و ا ل م ن بالمنطقة ط ق ة الغربية ما يسمى م ح ا ف ظ ة ا ل غ ر ب ي ة ينطقون القاف ايش عفوا الجيم ينطقونها جيم هذا صوت موجود لكن لا يصح في ت ل ا و ة القران آ ن في ل افعل ما شئت يا أخي تكلم بما شئت لكن ل ع ا ما يا بما عندما ا م ي أخي ة شئت شئت تقرأ ق ر آ ما يصح أ ن تقول إ ن ياجوك وماجوكه لو ق ل ن اتينا لو أ ب إ ن س ا ن من حضرموت و إ ن س ا ن من مصر من ا ل ق ا ه ر ة وقلنا ليكتب كل منكم جليل ماذا يكتب الحضرمي قليل وماذا يكتب القاهر ي جليل هذا شيء جليل هذا يكتب شيء قليل وهذا يكتب شيء جليل اكتبوا نقيب ماذا يكتبها الحضرمي نقيب وماذا يكتبها القاهري نجيب من ا ل ن ج ا ب ة ف إ ذ ا هذه ا ل أ ص و ا ت في ا ل ع ا م ي ة خذوا راحتكم لكن عند ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن كلنا كلنا ما فينا أ ح د مستثنى علينا أ ن نتخلى عن ما اعتدناه من ظواهر ل ه ج ي ة م ح ل ي ة سواء كان فيها تغيير الحروف أ و تغيير صفات الحروف إ ذ ا الالتزام بمخارج الحروف لا بد منه مهما كان وضع التالي ل ل ق ر آ ن الكريم صفات الحروف هنا نفرق بين أ ن و ا ع صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه كما أ س ف ن ا منذ قليل ك ل م ة عسى إ ذ ا فخمنا السين شو بتصير عصا لينذر يوم التلاق لو فخمنا التاء شو بتصير ت ا لينذر يوم الطلاق ا س م ه يوم الطلاق ولا يوم التلاق إ ذ ا هناك صفات لو غيرت تغير معنى ا ل ك ل م ة فهذه الصفات أ ي ض ا الالتزام بها واجب و ا ل إ خ ل ا ل بها حرام مطلقا, ما معنى مطلقا يعني مهما ا مطلقا معنى م يعني كان وضع التالي على سبيل ا ل ت ل ا و ة ا ل خ ا ص ة أ و ا ل ت ل ا و ة ا ل م ع ت ا د ة أ و التلقي والمشافهه وهناك من الصفات يا شباب صفات ت ز ي ي ن ي ة ت ح س ي ن ي ة مثل إ ي ش كما اسفت ت منذ قليل مثل تفخيم الراءات مثل ا ل إ د غ ا م مثل ا ل إ خ ف ا ء هذه يفرق فيها بين حالتين كم باقي م ع ن ا من الوقت يا سيدي د ق ي ق ة أ ب ش ر يفرق فيها بين حالتين ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن تكون ا ل ت ل ا و ة على سبيل التلقي والمشافهه طالما تلقي م ش ا ف ه ا معناها تريدني أ ن أ ق و ل لك في آ خ ر ا ل خ ت م ة أ ج ز ت ك وهذه ش ه ا د ة مني لك والله يقول ستكتب شهادتهم و ي س أ ل و ن كيف أ ش ه د لك أ ن تلاوتك م ط ا ب ق ة لتلاوتي على أ س ت ا ذ ي وتلاوتك فيها خلل ولو كان هذا الخلل من اللحن الخفي ومن الصفات ا ل ت ز ي ي ن ي ة التحسينيه ا نقل هذه ليست لكل الناس فقط لمن يتصدى لنقل ا ل ق ر آ ن الكريم والعظيم من جيل إ ل ى جيل إ ذ ن على سبيل التلقي و ا ل م ش ا ف ه ة أ ي ض ا الالتزام بها واجب و ا ل إ خ ل ا ل بها حرام ليه؟ لانه كذب في الروايه ة التلاوة المعتادة إذن أنسان عم يقرأ تلاوة معتادة مو على سبيل التلقي والمشافهة أما أنسان يقرأ عم لم منراءات ما التلقي جاب إخفاء النون على على سبيل ليس سبيل إلى إذن ر يفخ خ آ أ ي ض ا نفرق بين حالتين من متقن عالم ب ا ل أ ح ك ا م والله واحد ما شاء الله متقن و أ ه ل ق ر ا ء ة حسنه ويقرا قراءه بدون احكام م مدقن لك ألست يا أخي أنت ألست للأحكام؟ الجواب、لا. لماذا عم تقرأ قراءة بلى تقرأ وستي خالي من الأحكام وأمك فهذا معيب في حقه الصفات التزينية فقد تركوا الأكمل ولا شيء بعد أ ن تكلمنا على حكم التجويد وحكم الالتزام به يبرز سؤال نسمع ب أ ن فلان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن العظيم ب ا ل أ ن غ ا م ا ل م س ت ف ا د ة من علم الموسيقى الموسيقى علم له قواعده ويتعلق ب ا ل أ ص و ا ت والتجويد علم أ ي ض ا يتعلق ب ا ل أ ص و ا ت فما حكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم باستعمال ا ل أ ن غ ا م ا ل م و س ي ق ي ة نرى على ا ل ل و ح ة الموسيقى علم صوتي أ ع ج م ي أ ع ج م ي يعني غير عربي ك ل م ة أ ع ج م ي عند العرب تعني غير عربي له قواعده وضوابطه هذا العلم لا له ا ل ن و ت ة تعرفه ا ل ن و ت ة تبعدي دوري مي ف ا س ولا سي إير إله إله علم م ار علم ومن أ ه م أ ب ح ا ث ه طبقات الصوت ا ل م خ ت ل ف ة في عندهم ط ب ق ة يعني دو هذا بيكون الصوت خشن يعني بعدين هيك إ ل ى سي سي هذا بيكون صوت إيش حاد يعني وله كمان إ له ع ل ا ق ة ب إ ي ش أ ز م ن ة التطويل أ ز م ن ة التطويل إ ذ ا يتقاطع مع علم التجويل و التجويل ي في أيضا ل لأنه هناك ت ط الا ن ط و ل الصوت في المدود أ ل ا ن ط و ل الصوت في الغنم ف إ ذ ا عندنا في التجويد تطويل وفي علم الموسيقى هناك تطويلات فقد يتفقا وقد يتعارضا وهذان المبحثان ا لونتها ل الطبقات ي إيش هن ن ع د ا شوفوا طبقات الصوت و أ ز م ة ل و ن لكم ب ا ل أ ح م ر حتى تفرقوا بينها طبقات الصوت و أ ز م ن ة التطويل هذان المبحثان يتقاطعان مع علم التجويد أ م ا الطبقات ا ل ص و ت ي ة فلا مانع أ ن ينتقل قارئ ا ل ق ر آ ن من ط ب ق ة إ ل ى أ خ ر ى إ ذ ا كان ذلك من حرف إ ل ى حرف يعني عم يقرأ القراءة يمر حروف كتب الله أنا ورسلي يعني عم ينتقل من حرف لحرف ينتقل صوتية في في عم عثناء مرمعه الإنسان لأغلبن أنا من من القراءة الله ما إشكال لحرف إلى ألفين عم عم طبقة حروف حرف أخرى كتب في الحرف الواحد أ ن ينتقل ا ل إ ن س ا ن من ط ب ق ة إ ل ى ط ب ق ة هو الذي مر معنا منذ قليل نهي امام ا ل أ ئ م ة الجزري عنه من المدات أما مانع من من من وأما ضمن وتطنين النونات إذن نعود فنقول أما الطبقات الصوتية فلا مانع من أن ينتقل قارئ القرآن من طبقة إلى أخرى إذا كان تقطيع الطبقات الصوتية قارئ طبقة فلا إذا الحرف الواحد إلى ذلك إلى حرف حرف أخرى كحروف المد و ا ل غ ن ا ت ولوناها ب ا ل أ ح م ر حتى تعطو بالكم عليها فعلى القارئ أ ن يلتزم في الواحد منها ب ط ب ق ة ص و ت ي ة واحده ل أ ن ا ل إ خ ل ا ل بذلك يقطع الحرف إ ل ى حروف ع د ي د ة وقد نهى ا ل أ ئ م ة عن ذلك و أ م ا تطويل المدود والغنن فعلى القارئ أ ن يلتزم بالموازين التي ذكرها ا ل أ ئ م ة القراء في ذلك المد عندنا في ق ر ا ء ة القران آ ن منضبط ت وسيأتي ب ه ن ا منضبط ع ا شاء الله تعالى الأبيات القادمة تطويل الغنى إن ن تطويل في م مو على كيف الواحد مد نعم فإن أخلى بها بإيش يعني بالموازين الواحد على يعدي يعني أخلى كيف بإيش فإن بها مقدما الحكمه ا ل م و س ي ق ي ة عليها أ م اثيمه طبعا أ ث ي م ه هلا نسمع أ ي ا م من بعض م يسمو القراء يسمون ا الصييتين صييت ب ا ل ع م ي ة معناها يعني ذو صوت ذو صوت ح ت ى م ث ل ا بس ي ل ك ع ي ما ه ذ و ل علي وما عندنا في علم التجويد بنفس الطول ل أ ن علي حركتين ما حركتين شو لازم يكون طولهم واحد. واحد مو و ت ق لا ع يقوله غلط ن عالي م يرقص م د ه ا وحدة الامر الثاني ن هو ش ع م يعمل فيه عم ي ط و ل ه اكثر من حده والثاني ش و عم, عم يقصره ع عم م ل فيه ي جدا الى د ر ج ة يكاد يكون ف ت ح درجة يكاد يكون فتحة وكان حرف ا ل م د قد اختفى هذا ما بصح هذا هو ذ ا ه حكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم بالالحان وللتوسع ق بقراءة د أمرنا ا ق ر آ ن ا ك ر العرب ي م بلحون و ا أ ص ه هن ا ل ح العرب ل القراءة ل ي ق ة ا ب ب ط والسجية وهي والسليقة جبلوا وللتوسع القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه نعم وللتوسع في ذلك ينظر ر س ا ل ة البيان لحكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم ب ا ل أ ل ح ا ن هذه رسالة قديمة كنت أنا ألفتها رسالة عشرين تقريباً سنة أنا قديمة يمكن من كنت وكان الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة قد كتب عليها تقريصا بها وفرح أ ش ا بها د و بها رحمه الله وجزاه الله عن ا ل إ س ل ا م كل خير هذا رحمه الله والله به هذا خلقه وصحبه البيت السامن قال الإمام الطيبي فضلا ينشر النفع العلم بالمصطفى المصطفى الصفوة ينشر يعني في هذا العلم والمنظومة في خلقه وصحبه مشتق ومنظومة من الصفوة وهو الخالص من كل شيء المصطفى يعني اصطفاه الله من الخلق من يعني بالمصطفى وصحبه هذا دعاء من الناظم رحمه الله تعالى فهو ي س أ ل الله عز وجل بفضله وكرمه أ ن ينشر النفع بهذا النظم في خلقه ه إليه بإيمانه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبمحبته لصحابته ويتوسل وسلم المقبولين بالمصطفى صلى الكرام ن ع د هذا هو م ق د م ة المنظومه قال رحمه الله حروف الهجاء هكذا مكتوب عندكم حروف الهجاء ايش عم اقول كيف أ خ ي نعم قال رحمه الله و ع د ة الحروف للهجاء تسع وعشرون بلا امتراء ل غ ة العرب ت ت أ ل ف من تسع وعشرين حرفا تسمى الحروف الهجائيه ة تسمى الحروف ا ل ج ا ئ ي ة وعددها كم تسع وعشرون حرفا الحروف ا ل ع ر ب ي ة إ خ و ا ن ي كلمه تطلق ويراد بها الحروف ا ل ا ب ج د ي ع ن ي ا ل م ك ت و ب ة وعددها ثمانيه وعشرون حرفا ما هو الحرف الناقص هو حرف ا ل ه م ز ة ا ل ه م ز ة لم تكن العرب تجعل لها ص و ر ة م س ت ق ل ة في الخط بل كانوا يستعيرون لها كما س ي أ ت ي معنا صور حروف ا ل ع ل ة و س ي أ ت ي هذا البحث بالتفصيل إ ن شاء الله لا أريد أن أطيل فيه اريد ل لكن ل آ ن هذا ا ف ق قلنا إذا إذا الحروف ا ا ل ه ج ئ ة م ر ا ن ان الحروف ا ل م ط و ق ة اطيل ل المكتوبة م ن و وإذا ق ة ح ر و فيه المنطوقة أم م الان و ل م ا تذكير هذه هي التي أمامكم الحروف ا ل ر ج ا ئ ي ة ا ل ع ر ب ي ة تسع وعشرون حرفا رتبها ا ل إ م ا م نصر بن عاصم ا ل ل ي س ي المتوفى س ن ة تسعين ه ج ر ي ة بحسب تشابهها في الخط ونقطها ليفرق بين المتماثلات لاحظوا الحرف الأول هذا نحن نقول عنه ألف لكنه في الحقيقة هذا نحن في عنه همزة و س ي أ ت ي تفصيل ذلك بعد ذلك في ا ل م ن ظ و م ة ب ت ث شايفين كيف شكلهم واحد ويشبههم أ ي ض ا النون انظروا في الحروف ا ل أ خ ي ر ة حرف النون لذلك لونا النون بنفس حروف مين ب ت ث ف نصر بن عاصم شو ع م ل وضع تحت البائي ن ق ط ة وفوق ا ل ن و ن ن ق ط ة وفوق التائي نقطتين وفوق السائي ثلاث نقاط و ب ه ذ ا ف ر ق بين المتماثله جيم حا ء خا ء ث ل ا ث ة أ ح ر ف كانت العرب تكتبها ب ن ف س الشكل فا ت ى ي ف ر ق بينها وضع في داخل الجيم ن ق ط ة و وضع فوق ا ل خ ا ء ن ق ط ة هل عادت الحا ء ب ح ا ج ة إ ل ى ع ل ا م ة ف ت ر ك ا ل ح ا ء على ح ا ل ه ا ل أ ن ا ل ت ف ر ي ق قد تم دال زال نقط الزل ا فتفرقت عن مين عن الدال را ء زاي نقط مين فتفرقت عن الرا ء سين شين السين كم سن لها السين لها ث ل ا ث ة أ س ن ا ن فوضع فوق كل سن ن ق ط ة كم ن ق ط ة صارو ا وكانوا يكتبونها بهذا الشكل فوق كل سن ثم تفنن الخطاطون فصاروا يكتبونها على شكل مثلث كما ترون ص ا د ض ا طاء د ظ هذه ا ل أ ر ب ع ة أ ي ض ا كانت تكتب ب ط ر ي ق ة و ا ح د ة فرق بينها بتطويل الطاء والظاء بهذه ا ل أ ل ف ا ل ط و ي ل ة التي تسمى ا ل أ ل ف ا ل م ش ا ل ة وبنقط الضاد ونقط الظاء فصار لكل حرف من ا ل أ ر ب ع ة ص و ر ة تميزه عن ما ما ث ل ه ع ي ن غ ي نقط ن م ي ن الغين ف ا ق ا ف نقط الفاء ن ق ط ة والقاف نقطتين وفي القديم نقط الفاء ن ق ط ة من تحت والقاف ن ق ط ة من فوق وعلى هذا الكتابه ا ل ك و ف ي ة وما زالت م س ت ع م ل ة إ ل ى ا ل آ ن في بلاد المغرب في ك ت ا ب ة المصاحف لكنها صارت طريقه م ه ج و ر ة فيا ليت إ خ و ا ن ن ا في المغرب أ ي ض ا يهجرونها ل أ ن ه ا تسبب اللبس يعني أ ح ي ا ن ا مثلا بيجي مصحف مكتوب على ورش بتلاقي مكتوب الكريم بدل الكريم إيش؟ مصحف تفتح الفرآن ورش على القرآن الكريم لأنهم يضعون نقطة واحدة لأنهم نقطة يضعون فهذه و واحد بيقول ق فبيجي كيف الفرآن فال غشين يا لك أخي بدل بحسب قال له فال له فاله ه شو أن ا خطأ مطبعي ف ذ ه ا ل ط ر ي ق ة طريقه ا ص ط ل ا ح ي ة وتغييرها يعني لا يعتبر خروج عن المله ل فلو أن الطريقة وحدت لكان أولى قال الطيبي ل ة وحدت أن ا رحمه الله بعد أن ق ا ل و ع د ة الحروف ل ل ه ج ا ء ت س ع و وعشرون بل ا م ت ر ا ء قال أ و ل ه ا ا ل ه م ز ة لكن سميت ب أ ل ف مجازا ليش سموها أ ل ف قال إ ذ قد ص و ر ت بها حيد هيجي بيت ا ل آ ن ا ل آ ت ي قال الحرف ا ل أ و ل هو ا ل ه م ز ة ويسمى مجازا ا ل أ ل ف قال أ و ل ه ا ا ل ه م ز ة لكن سميت ب أ ل ف مجازا إ ذ قد صورت بها في الابتداء حتما العرب إ ن جاءت ا ل ه م ز ة حرف أ و ل في ا ل ك ل م ة فيكتبونها أ ل ف ا إ ذ ا كانت م ف ت و ح ة شو بيقولوا أ ن م ض م و م ة مثل امور كمان بيكتبوها ألف م ك س و ر ة مثل إ ن كمان بيكتبوها إيه ألف إ ذ ن ا ل ه م ز ة في أ و ل كلام العرب سواء كانت م ف ت و ح ة أ و م ض م و م ة أ و م ك س و ر ة كيف يكتبونها ألفاً. اما إ ن كانت في وسط ا ل ك ل م ة أ و في آ خ ر ه ا فلهم فيها أ ر ب ع طرق يا بكتبوها ي ألف ي ا ب يا ك ت ب و ه واو يا بكتبوها ي يا يا أ م ا ما بكتبوها ي ب ا ل م ر ة وهي التي نكتبها نحن على السطر التي ن كان ت ب ه ح ن على العرب س ط ر كان ا ل في القديم لا يكتبونها قال رحمه الله إذ قد صورت بها في الابتداء حتماً. صورت الهمزة بالألف في الابتداء صورت صورت حتما بها بالألف الهمزة في في ثم قال وهي في سوى ا ه في س الابتداء يعني وسط ا ل ك ل م ة أ و آ خ ر ه ا بالواو انظروا إ ل ى ا ل ش ا ش ة ويا و أ ل ف ي ودون ص و ر ة كم حالي صاروا؟ أربع حاله صاروا أ ر ب ع حالات فما ل ل ه م ز ة مميز يخصها من صورتي ا ل ه م ز ة في الزمن ا ل أ و ل ما كان لها شكل يميزها في ص و ر ة الخط قال بل يستعيرون لها ص و ر ة ما مر لتخفيف إليه ل ع م اليه شو معنات ت خ ف ف إ ل ي علماء عن التسهيل, التسهيل اسهل ل ت ك ت ا ب ة ا ل ه م ز ة بين ا ل إ م ل ا ء القديم والحديث لم يكن ل ل ه م ز ة ص و ر ة في الخط عند العرب بل كانوا يعاملونها كالتالي في أ و ل ا ل ك ل م ة يكتبونها أ ل ف ا نحو أ ن ت م كانت تكتب ترون كيف كانت تكتب أ م ا م ك م أ ن ز ل هذه م ض م و م ة تكتب هكذا إ ذ ا كانت تكتب هكذا في وسط الكلمة أ و آ خ ر ه ا كانوا يكتبونها أ ل ف ا أ و واو ياء أ و لا يكتبونها وهي التي نكتبها في ا ل إ م ل ا ء الحديث على إيه ا ل سطر نحو يأمركم انظروا كيف كانت تكتب مؤمنين كيف في التي إيش الأمثلة الأربعة أمامكم أمثلة أخرى بئسما همسة الكلمة الكلمة انظروا براءة انظروا براءة كيف كانت تكتب كانت تكتب هذا الآن بدون بدون همسة هذا في وسط الكلمة التي أمامكم وسط الكلمة الآن هذه أمثلة أخرى على إيش؟ نعم حبيبي نحكي ن ع ل ى الخط حديثنا ا ل آ ن على الخط حبيبي مو كلامنا على النطق العرب منهم من يقول مؤمنين ومنهم من يقول مؤمنين لكن في الخط هكذا يكتبونها تكونوا تعطيني التي ترونها يكتبونها نتل الكلمة أما الأمثلة بقيمة طيب بس تعطيني ربع دقيقة قد في يتبوأ آخر ألفا فهذه أ و واوا مثل اللؤلؤ أ و ياء مثل يبدؤ او لا يكتبونها مثل جاء نعم نقف عند هذا ا ل أ م ر وغدا نتكلم ماذا عمل الخليل ابن أ ح م د عندما اخترع صوره للهمزه وصلى الله على سيدنا محمد